أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 تَجَاجَ لِنُورِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْقَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ وَفحة السم أف كان أبب وَسوة الجب ف كان سرب إ جه م كانت م الصد للطين م فيها أحب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا وفاقا ان غم كانوا لا يرجون حسابا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 وَكَوَاعِبَ أَثَرَبَا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبّ السمواتِ وَأَغض وَما بَنَ وَمَ الرَّحم لا يَِكُونَ مِنْهُ خِطابَ يَومَ يَقُ مّوحُ المَلائِكَةُ صَ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 عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرقا والناجعات فالنشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كظة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإله بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تُتَزَّكَى وَأَذِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَقْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ مَا أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إن سُو إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ بسم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يطلع شافَأَنْتَ عَنْ غَتَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بَأَيْدِي سَفَرَتْ نَكِرًا بَرَرَ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ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 ثَُّ شَقَقُونَأَ شَْق فَأَ بَطْنَافِي حَبَّ وَغِلَبَ وَقَببَ وَزَتُ نَ وَنَفْْلَ وَخَدَ إِطَرُ البَو وَفَكِرَةَ مَدََ اللَكُمْ وَلِأَن عَامِكُمْ فَإذَا جأَتِ الص الصوَ يَوْمَا يَفؤّ المَضُّ مِنْ أَخِيهِ وَأُِّهِ وَأَبِيهِ وَصاقِبَتِهِ وَبَنِي لكل امرئ من غم يوم اذى ن يغنيه وجوه يوم اذم مسفره ضاحكه ووجوه يوم عليها غضبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصقف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا قُمْ سِيمُ بِالْخُنْسِ الْجَوَادِ كُنْ لَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَثْ قَصَا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لقول رسول كريم ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ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 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ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 يَقْلَمُونَ مَا تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سجين وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ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 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِندِ الْعُزَّى وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِزُّ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشَاهِدُ الْمُقَرَّبُونَ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة نعيم يسطون من رحيق مخسوم ختامه مسكين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وَإذَا مَغُّ بِهِم يتَغَمَزُ وَإذَم قَلَبُ إِلَ أَلِهِمُم قَلَبُو فَكِهين وَإذَا رَ أَغُم الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشطت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وان طالب الى اهله مسرورا وان ما من اوتي كتابه وراء ظهره ف سوف يدعو سبرا ويصلا سعيرا انغ وغ وكان في اهله مسرورا انغ ظن ان ان يحور بلاء ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَا تَرْكَبُ النَّطَقَ عَنْ قَبْطٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعبلوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَغَمّ عَلَا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْ غَمّ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الذي الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفرس الكبير إن نبط شردك إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فاعفال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم مما خَلَقَ مِنَّا قُلَقًا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لقادر ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول قصر وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فَمَا زال يَلْقَا فِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللهِ سبح اسم ربك الأعلى الذي قَلَقَ فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يقشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغواشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وَلَا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تَتسمَعُ فه لغِيَ فيِيهَا عنُ جارَ فيِيهَا كُررُم مَرقُوع وَأَوابُ مَبوع وَنَ مارقُ مَصقُوفَ وَجَر أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن لإلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْحَوْنَ بِالْأَوْتَادِ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 فأَمَّن إِنسَانُوا إِذَا مَبتَلَغُ رَّ فَأَكْرَمَغُ وَلَأَمَغُ فَ يَقُونُ رَبّ أَكْرَمَم وَأَمَّا إِذَا مَ بكَلَغُ فَقَدَرَ عَ لَيْهِرِز قَغو فَ يَقُولُ كلا بل لا تكرمون وَلَا ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمّا كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملق صفا صفا وجيء يوم اذ بجل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 يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فادخوا لي في عبادي وادخوا لي جنتي بسم الله لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد قال قوما انسان في كبد ايحسب انني اقدر عليه احد يَقُولُ أَهْلَكْتَ مَا لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَ حَمَلَ عَقَبَهُ وما أدراك من العقبة فك رقبة في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مستينا ذا متربة ثم كَانَ من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصدة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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قاب من دساها كذب السمود بطقوها إذ انبعث أشقاها فقَا لَغُم رَسُولُ اللهَّنَ قَكَُ اللَِّ وَسُقُهَا فَكَفْدَبُغُ فَعَقَرغَ قَدَمدَمَا عَلَيْجٍِ رَبُّْهُم بِذَم بِجِن فَسَوْزَوَهَا وَلَا يَقَافُ عُقُبَهَا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سحيكم لشتا فَأَمَّ مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَا وصَددَقَ بِحُصنَا فَسَنُ يَّغُولوتراء وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَْتَعْْنَا وَكَذَّبَ بِ الْحُصْنَا فَسَنُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا عَلَى الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا فالذي كذب وتولى وسيجن نبغا الافق الذي يؤتي ماذا هو يتزكى وما لإقد عهده من يقمه جزاء الا ابتغاء وجه ربه الاعلى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 فَأَمَّ اليَتيِيمَ فَلَا تَقُهَبْ وَأََّ السَّائلَ فَلَا تَََّبْ وَأََّا بِنِعْمَةِ رَّكَ فَخَدِّسِ بِسمِ ل يِوحْنَاانِوحِيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم دَُّ ردَدنغ سْفَلَ سَافينَ إِ النَّذينَ آممَنوا وَعامِل الصَّالِحَ فَلَهُم أَجرٌ غَير مَمننون فمَا يُكَذذبُكَ بَعْدُ بدين عَلَي شَ اللهَُّ بِأَحكَ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 كَنَاءَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَضَاءَ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه وسندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا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 جَوٌ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ جَزَاءُ ظُلْمٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَعْدُنُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها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 وَمَ يَحْمَ الْمِسقلَ دَغواتِ شَ وَرح لِسمَِّ ي الرَّحمنَانِ ال الحيم وَالعَاداتِ بَاب خَابَمُورةِ قد حطمُغرَةِ فأثرن به نطعا فوسطن به جمحا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم إذا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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الها قوموا تتكاثروا حتى زبتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لا ترون ثُمَّ لَن تَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل غومزت نمزت الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبدن في وَمَا وما أدراك ما القطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم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 دارميهم بحجاره من السجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ الذين هم يراءون ويملعون الماعون باسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عبادون ما اعبد وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ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 Tatadaabil la l'avion wat Ma ana an wooma lo a ma kabe Sayse la la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 وَاَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفْؤًا أَحَدٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فاثات في العقد ومن شذ حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بربنا ملكنا الهنا من شر الوسوى سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله